فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم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 لََّتَ مِنهُم فِرَارًَا وَلَمُ لِئتَ مِنهُم رُحبَ وَكَذَلِكَ بَعثْنَاهُم لتَسَ أَلُ بَإِنَهُم قَالَ قائِلُم مِنْهُم كَمنَ بِثْتُمْ قَاوا لَ بِثنَ يَوْمًَا أَو بَعْضَيَومْ قالوا رَبّكُمْ أَم بِماَا ل بِفْتُمْ فَبَعَزُ أحدَدَكُمْ بوقِكُمْهذِ إ المدينََةِ فَليَظُر فَلْيَظُر أيهَا أَزْكَ قَامَا فَالْيَتكُمْ بِِزْبِم مِنْهُ وَيَتَلَ الطَّف وَلَْتَلَطَّف وَلَا يُشْعِيرًا النَّ بِكُمْ أحدَدَا إِهُ إ إن يَظْهَر وَلَكُمْ يَرجمُكُمْ أَوْ يُعيدُكُمْ أَوْ يُعيدُكُمْ فِي مَِّتِهِم وَلَن تُفْنِحُ إِذًا أَبَدَا وَكَذَِكَ أَحْصَ وَرِئْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا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 يَقُولُونَ ثَلاثَةُ الرَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْوَيْلِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُرْبِي أَعْلَمُ قُرْبِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُونَ إِلَّا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 أَبْصِر بِهِ وَأَسْمِعْ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَٱتْلُ مَآ أُوحِىٓ إِلَيْكَ مِنْ كِتَٰبِ رَبِّكَ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 وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا واتبع هواه, وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَا نارا اننا اعتذنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بما انك المهليش الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا الصَّالِحَاتِ الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمالا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. يُحَلَّونَ فِيهَا مِنسَاوِرَ منِن الذَهَابِ وَيَلبَسُونَ فِيب وَيَلْلبَسُونَ فِيابًا خُلضْرَم مِن سُدُسِ وَإستَبََرقَ مُتَّكئينَ فِيهَا على الأرك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 وَذَخَرَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قال, قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا قَلْبًا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 فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره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 وَطْرِب لَهُم مَثَلَ الحَاتِ الدُّنَْكَمَاائِ أَزَلنَا كماَماءِ إن أَنزَلنهُ كما إن مِنَ السَّم إفَخْتَ لَ طَابِينَبُ الأرضِ فَأَصَْحَ خَشيمَا فَأَصَحَهاشيِيمًَا تَذْرور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 وحشرناهم فلم نغادر مِنْهُمْ أحدا وَعُرِضُوا على رَبِّكَ صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع ووضع الكتاب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 وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ ولا يظلم ربك احدا واوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغ قادر صغيره ولا كبيره الا احصاها الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا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 أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عادُونَ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا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 يجيب لهم وجعلنا بينهم موبقا ورى المجرمون النار ورى المجرمون رفضا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 لو يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا من دُونِهِ مَأْوِى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 حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خارقها فانطلقا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 قال هذا فراق بيني وبينك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 لِحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا ويستخرجا كنزا وما رحمه من ربك وما فعلته عن امر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 فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَأَمَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا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 فَمَا اسْتطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا عَجَآءَ وَعْدُ رَبِّى جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّى حَقًّا قال هذا رحمة من ربي إِذا جَ وَعدُ رَّ جَعَلَهُ دَككَانَ وَعدُ رَِّ حَّ وَوتََكنا بَعضَهُم يَمائِذِ يَموجُ فيِي بَض وَنُ في غَف الصّور وَنُ في غَف الصّورِ فَجَمَنهُ جَّ وَأَرَضن انما يومئذ للكافرين عرضه وعرضنا جهنم انما يومئذ للكافرين عرضه الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكرك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 فحبطت اعمالهم فحبطت أولئك الذين كفروا بايات ربه ولقا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 فَلَنُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ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 خالدين فيها لا يفرغون عنها حولا اللهم انصرك الجنه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات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 لا نفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي يوحى إلي أنما فم كان يجونق رَّ فم كان يرجق رَبّه فليعمل عملا صالحا فَلْيَعْمَلِ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلِ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ مَعَ عِبَادَةِ رَبِّهِ أحدا